وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنِ يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْتَهُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُنَهُ وَمِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا 117. وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 118. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنبوة الناس يكونوا عبادا، ثم يقول للناس يكونوا عبادا لمن دون الله ولاكنكونوا ربانين، ولكنكونوا ربانين. 114. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 115. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين الكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتينكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم. جاءكم رسول مصدق كل ما معكم لا تؤمن قَالَ ولا تنصرنه قال أأقرضتم وأقرضتم على ذلك إصره قالوا 114. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 115. فمن تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون 116. أفغير دين الله يرغون والسماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون